سوره الممتحنه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كتم خرجتم, خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي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 أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء, وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم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 نابكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء العداوه والبغضاء أبدا حتى, تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قَوْلَ إبراهيم لا استغفرن لَكَ لك وما يملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أن العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ان تبروهم وتقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما يمهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ, مهاجرات فَامْتَحِنُوهُمْ أَلَّهُ أَعْلَمُ بإيمانهم فإن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهم إذا تَمُّ نَأْجُرُهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكِوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عنيم حَكِيمٌ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله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 أفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك وَلَا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر واستغفر لهن الله إن الله غفور الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس كما يأس الكفار من أصحاب القبور